يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أحقابكم فتنقربوا خاسرين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 سمس والظالمين ولقد صدقكم الله وعده افتح السونه بإبنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى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 ما صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِعُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍكُمْ فِي فأثابكم غم بغم، فأثابكم غم بغم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون.